فرش سوره المائدة واشن سك او في ان صد فافتاحا وارجو لكم فانصب حال الخفض اعمل من اجل سر قل ان و قاسيه عابد وطاغوت ويحكم كشعبت فصيله و uit mijn gevoelens. Ik wil de minister van Financiën en de minister van